بسم الله الرحمن الرحيم تنس لا that one. Yeah, yeah. Kiitos Yeah. قدمت أيديهم إذاهم يقولون <تصفيق> أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَفْسُقُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ ذلك خير seven Oh, local